For oh, her له الأثمان Well, اشتركوا في لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ كُنْتَ وَلَا تَحْزَنْ <تسجيل> <تسجيل> <تسجيل> <تسجيل> <تسجيل> <تسجيل> <تسجيل> Mä والسلام الذي <تصفيق> ذولا Oh! But <laughs> there ما صنعوا إن Yeah. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوا siій The phone. Oh فقبضت قبضة من أثر الر... one فتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن يومئذ No done Un m mm -hmm. than <laughs> أو لم don't oh.